بسم الله الرحمن الرحيم تب يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله و كسب سيصلى نارا لهب امراته حمى مالك الحطب في حبل من مسد